114. فيها يفرق كل أمر حكيم 115. أمرا من عندنا إنا كنا موسلين 116. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم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 بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يرشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ان نالهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انك كَاشِفُ العذاب قليلا ان 117. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون 118. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادعو الى عباد الله اني لكم رسول امين وان لا تعنوا على الله اني اتيكم بسلطان وب وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء 117. وأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون 118. البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون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 يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم إِلَّا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم 111. طعام الأثيم 112. كالمهل يغلي في البطون 113. كغلي الحميم 114. هذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنت به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عيد يدعون فيها بكل فاكهة آمنين